أعيش بلحظتي مسرور أحلق في سمى الأفراح وأضحك دون أي شعور ودمعي فوق خدي ساح لأني حافظ القرآن أهمي عن سما ينزاح في قلبي ونور بدنيتي واضح أبي أرقى جنان الخلد وتاج الوالدي موشاح أبي الفردوس يا ربي هناك هناك أنا أرتاح ألا Bidnya, kella ha furoh Bidnya, kella ha furoh Bidnya, kella ha